ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به ا ل ز ر ع والزيتون و ا ل ل خ ي ل والاعناب ومن كل الثمرات إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات ب أ م ر ه ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون وما ذرا لكم في ا ل أ ر ض مختلفا أ ل و ا ن ه ان في ذلك ل آ ي ه لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا, لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا م ن ه حلية ل ت ب س و ن ه ا وترى ل ن ا خ ر ف ي ه و ل ت ت ب و من ف ض ل ه و ل ع ل ك ك م ت ش ر و ن وألقى في ا ل أ ر ر ض و ا س ل ت م ي ه اسماء الله الحسنى مات وبالنجم هم يهتجون أفمن هم يخلق ك م ن ل ا ي خ ل ق أفلا ت ذ ك ر و وإن ن ك ه د و ا ن ع م ة الله و ل ه ل غ ف و ر ربحيه م و ا ل ل يعلم ذات س مضمون اجتماعي والذين يدعون م ن د و ن ا ل ل ه ل ا ي خ ل ن ش ي ئ ا وهم ي خ للعلوم ق و ا يشعرون أ ي ا ن يبعثون إ ل ه إله ك م و ا ح د ف ا ل ذ ي ه قلوبهم ل وهم مستكبرون منكرة ا ج ر م أن الله يعلم م ا يسرون ي وما ل ن ن و إنه لا ي ح ب ا ل م س ت ك ب ر ي ن وإذا ماذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ق ا ل و ا أ س ا و ي ر ا ل أ و ل ي ن ل ل ي ح م و ا أوزارهم ا ك م ل س ي و م ا ل ق ي ا م ة و م ن أ و ز ا ر ا ل ذ ي ن ي ض ل ن ه م ب غ ي ر علم أ ل ا س م ا يذرون قد م ك ه ا ل ذ ي ن من ف أ ت ى الله ب ن ي ا ن ه من م القواعد فاتى الله ب ي ا ن ا من القواعد فقال لي و س ا ق ف من فوقهم و أ ت ا هم العذاب من ح ي ث ل ا يشعرون ثم ي و م القيامة يخزيهم و ي ق و ل أين ش ر ك ا ا ل ذ ي ن كنتم ت ش ا و ن ف ي ه م ق ا للعلوم ا ذ ي ن أوتوا ا ل م إن الخزي ا ل ي و ا ل س و ء على ا ل ك ا ف ر ي ن ا ل ذ ي ن ت ت و ا م ا ل ي ه ل م و ا ل س ل م م ا ك ن ا ن ع م ل من س و ء ب للعلوم إن ا ل ه ب م ا كنتم ت ع م ل ا م ي ه ا ل و ا أ ب و ا ب ج ه ن م خ ا ل د ي ن فيها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 وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه م ا عبدنا من د و ن ه من نحن شيء و ل ا آ ب ا ؤ ن ا و ل ا حرمنا من د و ن ه م ن شيء ك ذ ل ك ف ع ل ا ل ذ ي ن م ن ق ب ل ه م فهل على ا ل ر س ل إ ل الله ا ب ا ا ل م ب ي ن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 إ ن تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين واقسموا بالله جهل ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعرفون ل ه م الذي ل ي خ ت ف و ن فيه و ل ي ع ل م النابلسي ذ ي ك ف ر و للعلوم الاسلاميه والذين هاجروا في الله في م بعد ما م ظ ل و ا ل ن ب و ن ه م في النابلسي د ي للعلوم ر أكبر لو كانوا ا ل ا و ع ل ى ر ه م ي ت و و وما ك ل ن ما ارسلنا من قبلك إ ل ا رجال ا نوحي اليهم ف ا س أ ل و ا أ ه ل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون بالبينات والزهر وانزلنا إ ل ي ك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م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 أ و ي أ خ ذ ه م على تخوف ف إ ن ربكم لرءوف رحيم أ و ل م يروا إ ل ى ما خلق الله من شيء ي ت ف ي أ ظلاله عن اليمين عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم د ا خ ل و ن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 إلهين اثنين إنما ه إله و إ ل ه و ا ح د فإيايا ى ش ر ه ب و ن و ل ه ما ف ي ا ل ر ر ب و ي ه ذات مضمون اجتماعي ل ل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 ف ت ش ر ك و الهدى فسوف ت ع م و شركه دعويه ل ن غير ر ب ح ا ه م ذات ل ل ل ه س أ ل ن ع مضمون ا ك ن ت ت ف ر ويجعلون لله ا ل ب ن ا ت سبحانه ه و ل م م ا ي ش ت ه ع ي واذا بشر احد بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أ ايمسكه على هون ام يدسه بالتراب الا ساء ما يحكم للذين لا ؤ موسوعه ن ن بالآخرة ا مثل ل ء و ل النابلسي م ث ل للعلوم ز ز ي ا ح ك ي م ل و ي الاسلاميه ل ه ل ن ا ب ظ م م ترك ع ا منهم ويجعلون لله م ا ي ك ر ه و ن وتصف أ ل س ن ت ه م النابلسي ك ب أ لهم ل ا جرم أن ل ه م ا ل ن ا ر و أ ن ه م مفرطون ت الاسلاميه ن إلى م ن فزين قبلك لهم الشيطان أ ع م ا ل ه م لهم فزين ا ل ش ي ط ا ن أ ع م ا ل ه فهو م و ل ي ه م ا ل ي و و م ل ه م ع ذ ا ب أ ل ي م و م ا أ ز ل ن ا ع ل ي ك ا ل إلا لتبين ل ك ت ا ب ه م الذي اختلفوا ف ي ه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 إن في ذلك لآية ذلك ق و م ي ع ق ل و ن و أ و ح ى ربك إلى النابلسي ح ل أن ل ل ع م و م ن الاسلاميه ش ج ر و م م يعرشون ثم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 م فيه س و ا ع ه ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه و ج لكم من أ ز و ج ك ب ن و ح ف اسماء الله الحسنى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 هل يستغون الحمد لله بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أ ح د ه م ا أ ب ك م لا يقدر على شيء وهو كل على مولى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 موسوعه النابلسي م و م ل ع ل و م ا ت ل ا س ل ا و أ ا ر ه ا وأشعارها أتاثا و م ت ا ء الله إ ى حين و ا ل ج ع ل لكم م ن خلق ل موسوعه النابلسي وجعل لكم ي ك للعلوم ك م لعلكم ت س ن فإن ف إ تولوا ا ل ك ا ل ب ل ا ا ل م ب ي ن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 واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا رأى ربنا, ربنا هؤلاء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 إ موسوعه ا ن بينكم ك م قدم دخلا بعد فتذل النابلسي و و ت بما للعلوم ا ل ه ع ذ ا ب عظيم و ل ا تشتروا بعهد ا ل ل ه م ن ا ق م ي ل ا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 واذا بذلنا آ ي ه مكان آ ي ه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مكثر بل اكثرهم لا يعلمون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 إن الذين لا ي ؤ م ن و ن ب آ ي ا ت ا ل ل ه ل ا ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ي ي ؤ ن ن و ب آ ا ا ت ل ل وأولئك هم الكاذبون هم الله إ م ا إلا ن من ه أفري و ق ل ب ه مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن ولكن من شرح ب ا ل س ف صدرا ف ع ل و م ا ل ا س ل ولهم ع ذ ا ب ظ ي ه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 ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب, فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام, حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين ي ف ت ر و ن ع ل ل ل ى ا ه ا ل ك ذ ب لا ي ح و ن متى قليل ولهم قليل ع ذ ا ب أ ل ي م و ع للعلوم ى ا ذ ي ن حرمنا ما قصصنا هادوا ما ي ك من قبل ا ظ ل م ن ا ه م و ل ك ك ن ا ن و م ي ه هم يظلمون ثم للذين و إن ربك ع ا ل س و ء بجهالة ث م ت ا ب و الله من بعد ذ ك و ح و ا إن ربك من ربك ب ع د ا ل غ ف و ر ر ح س ن و ا راه مكان أ م ة ق ا ل ص ا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا ل أ ن ع م ه اجتباه وهداه إ ل ى صراط مستقيم و آ ت ي ن ا ه في الدنيا حسنه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 وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ادع و إ ل ى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن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 ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إ ن الله مع الذين اتقوا س والذين هم محسنون